بسم الله الرحمن الرحيم ن والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك الاجرا غير ممنون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 من هماز المشاء هماز المشاء بنميم مشاء يريمتد اثيم من طول بعد ذلك زني من ام انك يا نذابا لهم وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولي سنسوه على الخرطوم إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِبُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَيْنَا يَسْتَثْنُوهُ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت, فأصبحت فَتَندَهُ مُصِخينَ أَنُغْدُ عَناَا حَوْثِكُم إنكُمْ تُمْ صَارِمين فَ طَلَكُ وَهُمْ يَتَخَا فَتُونَ أَلَّا يَجخُلََّا هَليَومَ عَلَيْكُم سكين وغدام وعلى حظ قادر فلن ما اوهن قران وان بل نحن محلو قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحوا قالوا سبحان ربنا قالوا سبحان ربنا إنا كنا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَوْنَ وَيُمُن قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا قَوْمًا عَسَى رَبُّنَا عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابِ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم زنات المعيم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 أَمْ لَكُمْ عَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِذَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُنَ مَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ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 سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين أن تسألهم عجوا فهم غوانن اسقانون انا دقوم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم يربي كان انتكم كصاحب الحوت إذ نادا وهو مكذوب لولا أن تداركه نامة من لنبذ بالعراء وهو مذنوب فا اجتباه ربه فاجعله من الصالحين وَأَنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَنَّا سَمِعُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجِنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا دِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ